وما يذكر الا اولو الالباب صدق الله العظيم الجامع لاحكام القران للامام القرطبي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 توقفنا بالامس يا عم عندما كان الامام يشرح المسألة الحادية عشرة والاخيره من مسائل الايه الرابعة والثلاثين من سورة النساء وكانت حول ضرب الزوج للزوجة نعم فماذا قال الامام قال الامام ان الله تعالى لم يأمر في شيء من كتابه بالضرب صراحا الا في هذه الايه فساوى معصيتهن بأزواجهن بمعصية الكبائر وولى الازواج ذلك دون الأئمة وجعله لهم دون القضاه بغير شهود ولا بينات ائتمانا من الله تعالى للأزواج على النساء ثم أورد الإمام قول المهلب إنما جوز ضرب النساء من أجل امتناعهن على أزواجهن في المباضعة وأورد قول ابن خويز منداد والنشوز يسقط النفقة وجميع الحقوق الزوجية ويجوز معه أن يضربها الزوج ضرب الأدب غير المبرح والوعظ والهجر حتى ترجع عن نشوزها فإذا رجعت عادت حقوقها وكذلك كل ما اقتضى الأدب فجائز للزوج تأديبها فتح الله عليك يا بني نستطيع الآن أن نواصل لقاءنا مع الإمام، فهيا بنا إلى الكتاب الجامع وإمام القرطبي. سبحان والله والله الله, الله, الله, الله, الله أكبر. والآن يا إخوان نستكمل ما كنا نقوله أمس، ويختلف الحال في أدب الرفيعة والدنيئة، فأدب الرفيعة العزل وأدب الدنيئة الصوت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم. رحم الله امرا علق صوته وادب اهله وقال ان ابا جهم لا يضع عصاه عن عاتقه وقال بشار الحر يلحى والعصا للعبد يلحى اي يلام وقال ابن دريب واللوم للحر مقيم رادع والعبد لا يردعه الا العصا قال ابن المنذر اتفق اهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على ازواجهم اذا كانوا جميعا بالغين الا الناشز منهن الممتنعه وقال ابو عمر من نشزت عنه امرأته بعد دخوله سقطت عنه نفقتها الا ان تكون حاملا وخالف ابن القاسم جماعة الفقهاء في نفقة الناشز فأوجبها وإذا عادت الناشز إلى زوجها وجب في المستقبل نفقتها ولا تسقط نفقة المرأة عن زوجها لشيء غير النشوز، لا من مرض ولا حيض ولا نفاس ولا صوم ولا حج ولا مغيب زوجها ولا حبسه عنها في حق أو جور غير ما ذكرنا والله أعلم والان ننتقل الى الايه التاليه وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وان خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا صدق الله العظيم وفيه خمس مسائل الاولى قوله تعالى وان خفتم شقاق بينهما معنى الشقاق كان كل واحد من الزوجين ياخذ شقا غير شق صاحبه اي ناحية غير ناحية صاحبه والمراد ان خفتم شقاقا بينهما فاضيف المصدر الى الظرف كقولك يعجبني سير الليلة المقمرة وصوم يوم عرفة وفي التنزيل بل مكر الليل والنهار وقيل إنا بين أجري مجرى الأسماء وأزيل عنه الظرفية إذ هو يعني حالهما وعشرتهما أي وإن خفتم تباعد عشرتهما وصحبتهما فابعثوا وقوله تعالى خفتم على الخلاف المتقدم قال سعيد بن جبير الحكم أن يعظها اولا فإن قبلت وإلا هجرها فإن هي قبلت وإلا ضربها فإن هي قبلت وإلا بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها فينظران ممن الضرر وعند ذلك يكون الخلع وقد قيل له أن يضرب قبل الوعظ والأول أصح لترتيب ذلك في الآية المسألة الثانية الجمهور من العلماء على أن المخاطب بقوله تعالى وإن خفتم الحكام والأمراء وأن قوله تعالى إن يريد إصلاح يوفق الله بينهما يعني الحكمين هذا في قول ابن عباس ومجاهد وغيرهما أي إن يرد الحكمان إصلاحا يوفق الله بين الزوجين وقيل المراد الزوجان أي إن يرد الزوجان إصلاحا وصدقا فيما أخبر به الحكمين يوفق الله بينهما وقيل الخطاب للأولياء يقول تعالى إن خفتم أي علنتم خلافا بين الزوجين فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها والحكمان لا يكونان إلا من أهل الرجل والمرأة إذ هما أقعدوا بأحوال الزوجين ويكونان من أهل العدالة وحسن النظر والبصر بالفقه فإن لم يوجد من أهلهما من يصلح لذلك فيرسل من غيرهما عدلين عالمين وذلك إن أشكل أمرهما ولم يضر ممن الإساءة منهما فأما إن عرف الظالم فإنه يؤخذ الحق منه لصاحبه ويجبر على إزالة الضرر ويقال إن الحكم من أهل الزوج يخلو به ويقول له أخبرني بما في نفسك أتهواها أم لا حتى أعلم مرادك فإن قال لا حاجة لي فيها خذ لي منها ما استطعت وفرق بيني وبينها فيعرف أن من قبله النشوز وإن قال إني أهواها فأرضها من مالي بما شئت ولا تفرق بيني وبينها فيعرف أنه ليس بناشز ويخل الحكم من جهتها بالمرأة ويقول لها أتهوين زوجك أم لا؟ فإن قالت فرق بيني وبينه وأعطيه من مالي ما أراد فيعلم أن النشوز من قبلها وإن قالت لا تفرق بيننا ولكن حثه على أن يزيد في نفقتي ويحسن إلي علم أن النشوز ليس من قبلها فإذا ظهر لهم الذي كان النشوز من قبله يقبلان عليه بالعظه والزجر والنهي فذلك قوله تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها سبحان الله وعلا المسألة الثالثة يا إخواني قال العلماء قسمت هذه الآية النساء تقسيما عقليا لأنهن إما طائعة وإما ناشز والنشوز إما أن يرجع إلى الطواعية أو لا فإن كان الاول ترك لما رواه النسائي ان عقيل بن ابي طالب تزوج فاطمه بنت عتبه بن ربيعه فكان اذا دخل عليها تقول يا بني هاشم والله لا يحبكم قلبي ابدا اين الذين اعناقهم كاباريق الفضه ترد انوفهم قبل شفاههم اين عتبه بن ربيعه اين شيبه بن ربيعه فيسكت عنها حتى دخل عليها يوما وهو برم فقالت له أين عتبه بن ربيعة فقال على يسارك في النار إذا دخلت فنشرت عليها ثيابها فجاءت عثمان فذكرت له ذلك فأرسل ابن عباس ومعاوية فقال ابن عباس فرقنا بينهما وقال معاوية ما كنت لافرق بين شيخين من بني عبد مناف فاتياهما فوجداهما قد سطر عليهما أبوابهما وأصلح أمرهما فإن وجداهما قد اختلف ولم يصطلح وتفاقم امرهما سعيا في الألفة جهدهما وذكر بالله وبالصحبة فإن أناب ورجع تركهما وإن كان غير ذلك ورأى الفرقة فرق بينهما وتفريقهما جائز على الزوجين وسواء وافق حكم قاضي البلد أو خالفه وكلهما الزوجان بذلك أو لم يوكلاهما والفراق في ذلك طلاق بائن وقال قوم ليس لهم الطلاق ما لم يوكلهما الزوج في ذلك وليعرف الإمام وهذا بناء على أنهم رسولان شاهدان ثم الإمام يفرق إن أراد ويأمر الحكم بالتفريق وهذا أحد قول الشافعي وبه قال الكوفيون وهو قول عطاء وابن زيد والحسن وبه قال أبو ثور والصحيح الأول وأن للحكمين التطليق دون توكيل وهو قول مالك والأوزاعي وإسحاق وروي عن عثمان وعلي وابن عباس وعن الشعبي والنخعي وهو قول الشافعي لأن الله تعالى قال فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وهذا نص من الله سبحانه بأنهما قاضيان لا وكيلان ولا شاهدان وللوكيل اسم في الشريعة ومعنى وللحكم اسم في الشريعة ومعنى فإذا بين الله تعالى كل واحد منهما فلا ينبغي لشاذ فكيف لعالم ان يركب معنى احدهما على الاخر والله تعالى اعلى واعلم سبحان الله والحمد لله والله اكبر واذا يا عم فان الشرط الذي تبينه الايه الكريمه في الحكمين هو ان يكون احدهما من اهله والثاني من اهلها هذا هو ظاهر الايه ولكن العلماء يرون أنه لا يشترط أن يكون من أهلهما وإنما يشترط أن يكون عاقلين بالغين عدلين مسلمين فإن كان من غير أهلهما جاز والأمر في الآية للندب والآن يا ولدي انتهى وقتنا وغدا نلتقي مع الإمام مرة أخرى إن شاء الله تعالى